يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شرهم مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكنا ويتما وأسرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منك جزاء ولا شكرا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا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 وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العظيم